الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسنان والنجم والشجر يسجدان ألا تطاغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحق ذو العصر والريحان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 بِكُمَا تَكذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكذِّبَانِ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يباغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما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 جلالي والمتراما كل من على افنان ولا بقا وجهرا ذو الجلال ويابقا وجه ربك ذو الجلالي والمتراما الديبان من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن فبأي اله يا ربكم لا تكذبوا ولا سنخرج لكم سنخرج لكم ايها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا منها قطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان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 اذا شطت السماء فكانت وردة فكانت وردة كالدحان رب اي ربكما تكذبان ايوم ناذ بالله يسنع جان ففي ايالاء ربكم تكذبان يعرف المجرمون بئسهم يعرف المجرمون بئسهم فيؤخذ من ناصي فيؤخذ من ناصي والاقدام المجرمون ندس ماهم فيلخذون بالناصيه والاقدارا فبأي آلاء ربكم ما تكذبان ها بجهنم ها بجهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها يطوفون بينها وبين حميم الله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها يطوفون بينها لَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةٌ مكذبان ذواتان زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على فرش بطائنها من استبرق وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمْ نَاقِصَاتُ الطَّرْفِ فِيهِنَّ نَاقِصَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قبلهم ولا جامان بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ يَنَامُونَ كَأَنَّهُنَّ يَنَامُونَ وَالْمَرْجَانُ بِأَيِّ آلَاءِ ربكما هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آداء ربكما تكذبان ومن عدون جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهام متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان للضاختان فبأي وماتكذبا فيهما فاكهه فيهما فاكهه ونخل ورمان فباي اذا يربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فباي آلاء تكذبا صور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يظنمن انسانا بغلهم لم يظنمن الرسول قبلهم ولا جاء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 متكيند رَف فٍ خُطْرِ وَعَبَ قَر الحس فَبأَعَ بِ رَبّكُ ماَا تُكَّب تباركَسم رَبِّك تبكَس رَّكَ